وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ دَهِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان اثنان ذو عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ان انتم ضربتم في الارض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فينقسمان بالله فينقسمان بالله ان رتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهاده الله انا اذا من الاثمين فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانُ فَيُقْسِمَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتِنَا حَقٌّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَمْ يَخَافُوا أَمْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين.